بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحسنوا العده واتقوا الله ربكم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 فأمسكوه بِمَعْرُوفٍ معروف أو فارقه النبى معروف وأشهد وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا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 وَاللَّاءِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ, فعدتهن ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّاءِ لَمْ يَحِضٌ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ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 ولا تضارهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى حتى يضعن حملهن فإن أضعنا لكم فأتون أجرهن واتمروا بينكم بمعروف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 رَسُولَ لِيَجْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُفْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُفْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ قَبْلُ مَاتَ النُّورِ